وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولًا وحي الأخوة الأكارم الحضور بتحية الإسلام: السلام الله عليكم جميعا ورحمة وبركات. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا عامرا بالخير والنفع والبركة. ونمنا علينا وعليكم فيه بالعلم النافع والعمل الصالح هو أن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه الدنيا والأخير أما حديثي إليكم أيها الأخوة فهو كما سمعتم عن آداب قضاء الحاجة ومما ينبغي أن معلم كولان أن الحديثة عن آداب رضا الحاجة مع عظم فردته وشدة ذا الحاجة إليه فإن, فإن الحديث عنه حديث عن كمال هذا الدين وجماله حديث عن تمام ديننا وأنه دين كامل تام لا نقص فيه وجه من الوجوه دين يتناول حاجات الناس جميعها يتناول جميع مصالحين ليس هناك باب من أقواب الخير ولا سبيل من سبل الفلاح والصلاح إلا ودع إليه هذا الدين الحديث وليس هناك باب من أقواب الشغل ولا سبيل من صبل الفساد إلا علم عنه هذا الدين تحذر منه دين كمال وجمال وعظم دين شامل يقول الله تبارك وتعالى دين اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام دين إن نعمة الله جل وعلا علينا بهذا الدين عظيم ومنته علينا بالإسلام جسير بل إنها النعمة التي لا تعادلها نعمة والمنة التي لا توازيها منه، لذ كل خير وفلاش وصلاح وسعادة في الدنيا والآخرة مترتبة على القيام بهذا الدين زيادة لزيادة ونقصا بنقص عندما نتأمل هذا الدين الكريم نجد أنه كامل مكمل في كل جوانب عقائده التي يدعو إليها هي أصحب العقائد وأقومها وأكملها عباداته التي أمر بها هي أحسن العبادات وأزداها أخلاقه وآجابه التي يدعو إليها في أفضل الأخلاق وأسكاها وأكبر دين كامل عقيدة وعبادة وأدبا وسلوكا في كل جهة وعندما تتأمل الأمر الذي هو موضوع هديبنا هذه الليلة هو آداه الحاجة تجد أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه تناول هذا الموضوع بالبيان الشافي والإضافة الكاد في كل جانب من جوانب هذا الموضوع بين عليه الصلاة والسلام بتفاصيل دقيقة وبيان عميق جزقيات كثيرة جدا تتعلق بهذا الأمر العظيم بل نستطيع أن نقول ليس هناك أدب يحتاج إليه الإنسان في قضائه للأدب إلا أنبه عليه صلوات الله وسلامه عليه وأرشد إليه ودل أمته عليه لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه وعندما تتأمل التفاصيل العديد المتعلقة بآداب قضاء الحاجة، مما بسطب العلماء وذكروا أدلته في كتب الحديث وكتب الأنكان تجد في ذلك ما يرشدك إلى جمال هذا ولهذا أيضا من الفوائد المهمة التي نفيدها في بابنا هذا أن تعليم الناس آداب قضاء الحاجة فيه دعوة لهذا الدين ودعوة للتمسك به وتعليق بجماله وحسنه وبهابه وإشعار المسلم بعظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه عندما دله من خلال هذا الدين إلى الآداب الذي ينبغي أن يرعيها عند قضاءه الحاجة وإي والله إنها لنعمة عندما ترى هذا الأدى الذي أذيت إليه من خلال هذا الدين عند قضائك لحاجتك وتقارن ذلك بحال الناس الذين لا دين لهم ولا يعرفون الإسلام ولا يعملون به سجد أن تلك الأمة أمة هملة أشفى بالأنعمة في غاية القدارة وتمام النجاسة. وال قمه الوسخ والبعد عن التزه والنظافه وهذه الحمى غالبة وعامة في الفقاه فحتى ان الكثير من هؤلاء لا يطاق الجلوس الى جنب لنسي يقايز بل ان بعض الدول عملت الى صناعه انواع من الطيب وقوية رائحة ليتلافوا فيها نتن رائحة أما المسلم بتلك الآداب السامية والقيم العظيمة والخلال الكريمة التي هدي إليها من خلال هذا الدين يعيش في كمال النظافة وقمة النزاهة وتمام الطبر فهذه نعمة عظيمة نعمة عظيمة وهي, وهي مفقرة للمسلم ومفقرة للاسلام جاء نفر كما في صحيح مسلم جاء نفر من المشركين إلى سلمان الفارس رضي الله عنه وقالوا له على وجه التهكم والسخرية والاستهزاء إن نبيكم علّمكم كل شيء حتى القراءة. والمقصود بقولهم حتى القراءة، أي الهيئة التي يجلسه، يجلسه الإنسان عند قراءة كذا. إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة على وجه التحقيق والاستهزاء. فماذا قال سلمان؟ وهذه كما ذكرت لكم تعد مفخرة للمسلم ومفخرة للمسلمين. فقال السلمان أجل نعم علمنا كل شيء حتى القرأ حتى أجل هذه ما افكرى للمسلم ومن قف قال أجل نهانا لقد يعدك بلغ الآداء وقليلا من الضرقين التي دل إليه المسلم عند قضائه بحاجة قال نهانا أن نستقبل قبله ببول أو بغاية وإذا استنجأ أهدنا أن لا يستنجي بيمين وإذا استنجأ أهدنا أن يستنجي بثلاثة أحجار وأن لا نستنجي بعظم ولا رجيب هذه بعض الأدام ليست كل الأدام فهو, فهو فهو يعددها على ونجد اتخاق وذكر المناقب لناقب هذا الدين الإسلام فكيف إذا تعنق المسلم ودخل ودخل بماله التفاصيل العديدة التي دل عليها الإسلام وأرشد إليها هذا الدين أرشد إليها المسلم عند طرائه الحاجة ولماذا ينقض؟ أذكركم ونفسي بين بين يدي هذا الموضوع العظيم. أن نستشعر جميعا نعمة الله علينا بهذا الدين أن نستشعر نعمة الله علينا بهذا الدين حيث دلنا به إلى كل أدب كل أدب عظيم وكل قلق قويم وكل معاملة فسن أرشدنا به إلى صي العقائد وأحسن العبادات وأتم الأداب والأخلاق ومن الفوائد العظيمة التي نستفيدها من موضوعنا هذا آداء فضاء الحاجة أن ديننا ليس به نفسه لا في العقيدة ولا في النبادة ولا في الأداء كامل ومكامل لا نفسه بي. لأنه إذا كان إذا كان صلوات الله والسلام عليك دل الأمة بتفصيل دقيق إلى الآداب الذي ينبغي أن يتحلوا بها عند قضاء الحاجة إذا كان دلهم, دلهم إلى ذلك فرشدهم إليه فإنه من ذلك أولى وحرى أن يكون قد بيّن لهم بالدقة الكاملة والبيان السابي ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالعقائل وهنا تأتي كلمة الإمام مالك بن آنس إمام دار الهجرة رحيم الله حيث يقول محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمّده آداب قضاء الحاجة ولم يقين لهم التوحيد محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته آداب قضاء الحاجة ولم يبين لهم التوحيد هذا مُحل آداب قضاء الحاجة وهي أمور تتعلق بالفروع والأحكام وتتعلق بالآداب بين على صلوات الله وسلامه عليه على وجه التفصيل فهل من من الممكن أن يكون كذلك؟ في بيانه لآداب قضايا الناجا ويترك ما يتعلق بالاعتقاد رسول الدين وتوحيد الله تبارك وتعالى يترك هذا الأمر دون بيان وهذا نحن نستفيد منه فائلة عملية في اتهاك وهو أهمية ارتباط المسلم بالكتاب والسن أهمية ارتباط المسلم بالكتاب والسن في في العقيدة وفي العد وفي العبادة وفي الآداب دين كامل فالمسلم ليس عليه إلا أن يرتقي بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لينال برده به يبه فصح الحقائذ وأحسن العبادات وأذكى الآداب ونقول أيضا نقول كيف يليق بمسلم أرشدك دينا إلى هذه الآداب العظيمة والقيم الضائعة فيك يريق به أن, ي... أن, ي... أن يُمِّم وجهك هنا وهناك يبحث عن قيم وآداب خارج نسل وخارج دائرة هذا الدين وهذا من النقوص على العقبي وهو جل وعلا يقول قد كانت آياتي تثلى عليك فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتكبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم موكرون وهذه الآية هي الدلالة على أهمية الارتفاص بالكتاب والسنة أفلم يتكبروا القول هذا الكتاب أفلم يعرفوا رسولهم هذا السنة ومعرفة لأدي خير الأمة صلواته الله والسلام علي فهذه تمردات مهمة ومقدمات مهمة بين يدي هذا الموضوع أما الآداء المتعلقة بقضاء الحاجة والتي أرشد إليها صلوات الله وسلامه عليه هي كذيرة جدا. وسأذكر لكم جملة كبيرة منها وطائفة عظيمة من هذه الآداء و صواع في ذلك الترتيب من حيث دخول الإنسان وصفته طواعية الحاجة وانتهاء منها وسائر الأعمال المتعلقة بذلك مما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فأولا من من السنة عندما يدخل الإنسان المكان الذي يقضي فيه حاجة أن يقدم قدمه اليسار لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما السياسي معنا في باب النصوص يحب التامن في الأمور الطيب في, في, في تنعره وترجله ونخوله المسجد وطعامه وشرابه ونحولاته وأما الأمور التي خلاف ذلك فإنه يقدم فيها اليسار فإذا دخل الإنسان لقضاء الحاجة يقدم قدمه اليسرى. إذا دخل المسجد يقدم قدمه اليمنى لأنه داخل إلى مكان طهر ومحل عباده بينما إذا خرج من المسجد يقدم قدمه اليسرى لأنه خرج من الباضل إلى المفتول فهذا من السلطة التي ينبغي أن يراعيها إذا خرج من مكان قضاء الحاجة يقدم قدمه اليوم ومن الآدات عند التقول أن يسمي أن يبدأ بسم الله أو أن يدخل بسم الله وبسم الله هذه يشرع فالإتيام بها في مواضع جديد عند دراس القرآن وفي بداية الخطب أو الدروس وفي الكتابة وفي نحو ذلك يشقع للمسلم أن يبدأ ببسم الله ويرنعي في البسملة حال الأمر الذي هو فيه يعني يقدر حال الأمر الذي هو فيه استعانة لكن إن كان بسملة عند الكتابة فيقدر بسم الله نكتب وإذا كان بسملة في أول الركوب بسم الله أركب مدعا في الخروج بسم الله أخرج يقدر فعلا يتناسب مع حاله هنا يدخل لمكان فضاء العاجة ويقول بسم الله يعني مستعينا بالله تبارك وتعالى وسادلا إياه وتبارك وتعالى الإبضاء والوضاية بسم الله قد علي العلي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا وبسلن رماجة قال عليه الصلاة والسلام ستروا ما بيننا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه كما في كتابه القيم أرباء الغليل ومن الآداء أن يتعود عند يقول للخلا من الخبط والخبائث لما تبدأ الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعود بك من الخبط والخبائث والخبث جمع قبيح والخبائث جمع قبيحة. وقيل في ذلك أي أعوذ بك من الغبث وهم ذكران الجن والخبائث وإناده وقيل أوسع من ذلك أعوذ بك من الغبث كل أمر خبيث والخبائث كل الأمور الخبيثة فيستعيد بالله الله تبارك وتعالى من ذلك كل والاستعادة كما تعلمون اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى والمسلم ينبغي أن يكون دائما وآبدا معتصما بالله ملتجئا إليه ولهذا تشرع الاستعاذة في أماكن كثيرة جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعندما وقع عقد في كتابه السنة كتابا بعد عنوان الاستعاذة كتاب عظيم جدا وأورد به أهلية كثيرة جدا فيما يستعاد الله تبارك وتعالى منه ومن ذلك الاستعادة عند دقول الخلق ثم ثالثا من الآداب ممكن نجمع بين الحديثين السابقين البسمة الأولى الاستعادة عند الدخول يقول بسم الله فصهم إني أعوذ بك من القبض والخبر وباغ الناس قد يزيد على ذلك ألفاظ أخرى وهذا ليس من أن لا يجب المسلم لأن السنة جاءت تامة مكملة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأعظمه فالواجب الاكتصار على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت في سنده الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه فعند الدخول يقول بسم الله أصالهما إني أعوذ بك من الخبط والخبعد من الأداء ولا الثالث الاستثام أن يستثن لأنه يحتاج عند بضائق لحاجته إلى كشف العورة ليتمكن من بضائق الحاجة يحتاج إلى كشف العورة المغلقة ولهذا لا بد أن يستثن وأن يتوارى عن عيون الناس. وكان قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الباب منها حديث المغيرة بالصعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب لقضاء إلى ذهب المذهب أبعد إذا ذهب المذهب يعني إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد. وهذا عندما يكون الإنسان يقضي حاجته في الصفراء أو الأماكن المكشوفة أو نحو ذلك فيبعد حتى يتوارع عن عيون الناس إما أن يذهب وراء تل أو وراء شجرة أو كثير من الضمل أو نحو ذلك أو يبتعد عنه وكان إذا ذهب المذهب أبعد وفي حديث جاذع بن عبد الله كان إذا أراد البراز يعني أراد قضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه واحد انطلق حتى لا يراه واحد وهذا نظير الحديث السابق وكلاهما في سنن أبي داود بسند ثابت عن على النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وهذا من الأداة التي أرشد إليها هادئ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يرفع ثوبه عندما ينزل لقضاء حاجة حتى يدنو من الأرض لماذا؟ لأنه لو رفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض انكشف عورته حتى البعيد عنه ولهذا من أمام الستر وكمال الأدب للمسلم عند جلوس لقضاء لأسهم لا يرفع ثوبة إلا إذا دنا من الأرض كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع من أداب قضاء الحاجب عدم البول في طريق الناس المسلوك أو الضل الذي ينتفعون به، وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات تتقوا الله عز قالوا ومن لا علال يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس هو ضل. قال هل العلم رصّ بذلك لأنه فعل ما يتعرض به لعل الناس أو لعل بعض الناس؟ عندما يأتي الى مكان غليل يجلس في الناس فيقصد فيه حاجة فإذا جاءوا الى ذلك المكان في شدة القائلة ليستضي النوبة ووجدوا هذا الوسخ يتعدون منه ربما نفاضهم قد يقول عن الله فاعل ذلك مع الناس المسلم ليس باللعان كما بالحديث صحيح عن الذي عليه الصلاة المسلم لكنه عرض نفسه لذلك عندما يضع حاجته في ظل الناس او في الطريق الذي يسلكه الناس يمسون معه وهذا فيها ارشاد الى ان المسلم ينبغي ان يراعي حقوق اقوان وان يعب لهم لا يحب لنفسه لو تأمل هو في نفسه الذي يحب لنفسه عندما يأتي لهذا المكان ان لا يرأيه فكيف يضعوا الأناب لإخوانه وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أهدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير ومن الآداب عدم البول وهذا الآداب الخامس عدم البول وسط القبور أو وسط السوق السوق الذي فيه بيع الناس وشرائه في سنن ابن في حديث عبا بن عامر مرفوعا في حديث يقول فيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق فليس للمسلم أن يقضي حاجة وسط القبور وليس له أن يقضي حاجزه في وسط السوق الذي فيه بيع الناس وشراكه سادسا من الآداء أن لا يقول في الماء الراكد يقول في الماء الراكد غير المتحرك لما في صحيح مسلم, مسلم عن جابر قال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال في الماء الراكد وأن البول في الماء مواكد فيه أدية كل الناس تأسيما إذا كانوا ينتفعون به لشربهم فالوضوع ينطلق بذلك ومن الآداب والأمر السابع عدم استقبال أو استدبار القبلة ببول أو غايت. لما صحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الحاجة فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شركوا وبرقوا ولكن شركوا وبرقوا فإذا تجيونا جهة المشرب أو جهة امت وهذا لمن في المدينة لأن في القبلة جهة الجنوب واستدبار في القبلة يكون جهة ال... من اتجاه جهة الشمال فإذا شرق الإنسان هو غرأة الغربة فإنه لا يكون منحرفاً عند القبلة وليس مستقبراً لها أيضاً لا مستقبلاً لها ولا مستقبراً لها على قضائي أجر وقد جاء في بعض كتب الفقه ذكروا من أداب قضاء الحاجة أن يستقبل النيرين يعني الشمس والقمر أن لا يستقبل النيرين لكن هذا ليس عليه ذلك وما ذكره من علة لذلك ليست صحيح وهذا الحديث الذي بين أيدينا في رسد في هذا القول لأنه قال أو سرق أو غرق ومن المعلوم أن الذي يسرق في الصباح يكون مستقبل الشمس، والذي يغرب في المساء مستقبل الشمس، فيعني هذا هذا الأمر ليس ليس عليه ذلك، ليس عليه ذلك وإن كان قد ذكر في بعض كتب الكتب، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه والسلام استقبل أو استدبر القبلة، حال قضاء حاجته داخل الجدران. وأخذ أهل العلم ذلك أن الحكم الذي هو عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة إذا كان الإنسان في الصحار ولهذا يروي مروان الأصدر قال رأيت ابن عمر أناق ناقته أو بعيره وأخذ يقول فقلت له كيف تستقبل القبلة وقد نهينا عن ذلك قال ذاك إذا لم يكن بينك وبينها بينها حل. فهو بينه وبين القبلة ناقته أو بعيره إذا كان بين الإنسان وبين القبلة جدار أو ناقه أو نحو ذلك لا حاجة، لكن لو أن الإنسان يحتاج ولا سيما عند بناء المراحيض داخل البيوت يجعله منحرف إما إلى جهة المغرب وإما إلى جهة المغرب. ومن الآداب عند قضاء الحاجة الاستنزاع من البول. أن يستنزه من البول رشاشه أو أن تصل إليه للنجاسة إلى بدنه أو أن يطير عليه من رشاش البول أو نحو ذلك يستنزه من البول عند قرائل حاجة قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال أما إنهما ليعدبان وما يعتبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزل من البون وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس فمن أسباب عذاب القبر عدم التنزل من البون ومن أسباب أيضا عذاب القبر أن المشي بالنميمة بين الناس وفي هذا أن هذه الأمرين من البثم ومما يتعرض في المسلم بفعله له إلى العقوبة الأمر من أدابي قضاء الحاجة عدم مس تكر باليمين وهذا مضى معنا في حديث سلمان الفارسي المتقدم وفي صحيح مسلم وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي قسادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه وهذا من الأدار العظيمة التي دعا إليها هذا الدين الحنيف. إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه إذا مس ذكره بيمينه قد يقع في يده سيم النجاس أو تقر وقد يصافح غيره وقد يتناول طعاما أو نحو ذلك من الأعمال إضافة إلى ما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اليمين للأمور الطيبة واليسار لما سوى ذلك قد جاءت الحديث عن رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك الأمر العاشر من آداب قضاء الحاجة الا يرد السلام حال قضاء الحاجة الا يرد السلام حال قضاء الحاجة روي فه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه السلام فلم يرد عليه السلام ف حال قضاء الحاجة أو وقت قضاء الحاجة ليس وقت ذكر والسلام وذكر ودعاء ولهذا لا, لا يسلم لا يسلم ابتداءا على من يقضي حاجة وإذا سلم عليه فإن السنة ألا يعد على من سلم عليه السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا أيضا دلالة على أن الذي يقضي حاجته لا يتكلم معه لا يتكلم معه كما أنه لا يسلم عليه لا يتكلم معه حتى يقضي حاجته فإذا قضى حاجته وانت يسلم عليه ويتكلم معه الأمر الحادي أشهر الاستنجاب بالماء الاستنجاب بالماء أو الاستجمار بالأحجار كما سيجعل وكل منهما ملسل سواء استنجى بالماء أو استجمر بأحجار أو نحو ذلك كل ذلك مجزن وليس من اللازم أن يجمع بين الأمويت سواء استنجى بالماء أو استجمر بأحجار أو نحوها فإن ذلك مجزن. فإن ذلك مجزن وكاف لكن الأكمل والأطيب أن يستنجي بالماء انت يسر وقد جاء في الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاق فأحمل أنا وظلام إداوة مما وعنزة فيستنج بالماء هذا دي بيان هديه عليه الصلاة والسلام والاستنجاء أو الاستجمار إنما يشرع إذا كان هناك خارج من السبيلين، كالبول أو الغالث فيستنزي لينقي المكان وينظفه. أما إذا لم يكن هناك خارج من السبيلين كان يكون أراد الوضوء لنومه مثلا أو أراد الوضوء لكونه خرج من أريح أو نحو ذلك فهذا لا يشرح له الا الاستنجاء ولا الاستجماق قد جاء عن امام احمد رحمه الله انه قال ما معناه لا اعلموا سنة او آية او حديثا في الاستنجاء من من خروج الريد ولهذا اذا خرج من الانسان ريه او نام او اكل نحمى جنزور او نحو ذلك فانه يتغطى دون أن يستنجي أو, أو يستجن ذكرتنا الاستنجاء بالما أكمل قد دل على ذلك بعض النصوص منها ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي مريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء في رجال يحبون أن يتطفروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية وهذا الحديث يدل على أن الاستجمار مجزء وكان يدل على أن الاستجمار مجزء وكامل لكن الاستنجاء من ولهذا مدح أهلها أهله ولو كان الاستجمار لا يجزي لا منع عنه ونهي عنه فقد نصوص خاصة به عليه. منها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستقب بثلاثة أحجاب أي ذي يستجمر بثلاثة أحجاب فإنها تجزئ عنه فإنها تجزئ عنه والثلاثة أحجاب هي أقل الواجه عندما يستجمر الإنسان أذمرة معنا في حديث سلمان إذا استنجد أحدنا فلا يستجمر بأقل من ثلاث، فهذا أقل الواجب. وإذا حصل باستجماره بثلاث الانقاء انقاء إن لي... للمكان فإنه يكتفي بها. وإن لم يحصل انقاء لل للمكان فإنه يزيد. ومن السنة أن يقترب بالوجه كان يستجمر بخمس أو سبع أو تسع بحيث يحصل الأذنقاء وتذهب النجاسة في مكان الغول أو في مكان الغائد وفي حكم الأحجار الأوراق التي ليس فيها كتابة أو المناديم الورقية أو اللبن من الطينة إذا كان جام وناشد فكل ذلك يشمله الحكم لكن لا يستنجي بعظم روث، وهذا أدب آخر من أداب قضاء الحاجة وقد مر معنا دليله في حديث سلمان قد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وجاء في حديث آخر في سنن أبي داود أن وفدا من الجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إنهى أصحابك أن يستنجوا بالعظم أو الرغون فإن لنا فيه رزق فإن لنا فيه رزقا وإذا كان لا يجوز الاستنجار بالعظم لأنه زاد لإخواننا من الجن فإننا فإنه كذلك لا يجوز أن يستجمر الإنسان بطعام الإنس بل إن ذلك محرم لا يجوز أن يستعمل الطعام كالخبز أو نحو ذلك وعياذ بالله لإنقاء المكان الرابع عشر من أداب فضاء الحاجة أن أن يقول عند خروجه من المكان الذي قضى فيه حاجته غفرانك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك ولا يزيد على ذلك بعضهم يزيد غفرانك ربنا وإليك المصير يتم الآية التي في سورة البقر لا يزيد على ذلك لأنه لو كانت الزيادة مشروعة لماذا؟ لدل إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإذا قرح أتده وخرج يقول غفرانك لماذا؟ يقول العلماء ومنهم في القيم رحمه الله لأن المسلم لله عليه في قضاء حاجته نعم كثير يسر له الطعام وانتفع جسمه بالطعام ثم يسر له خروج هذا الطعام لأنه لو بقي وقتاً في جسمه دون أن يخرج لأمرضه بل قتله وماته ولهذا من نعمة الله العظيمة على الإنسان خروج البول والغائط بعد أن يستفيد الإنسان أو يستفيد الجسم من المادة الغذائية المتوفرة في الأطعمة والأشربة التي يتناولها ثم ما سوى ذلك يخرج ولا يلقى في جسم الإنسان لأنه لو بقي لتأذى منه معتضررة بل لو طالت المدة لما تمنى وأنتنى جسمه وهذه النعمة عظيمة يعجز الإنسان عن شكرها يعجز الإنسان عن شكرها ولهذا سرع له أن يقول عند خروج غفرانك أي أستغفرك يا الله لعجزه وتقصيري وقصولي لشكر في نعمك فيقول عند الرجل غفرانك كما كان أو كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث الآخر عن أنس هو في سنن ابن قال, إيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من القلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عن الأداة وعتهاد لكن الحديث ليس ثابت الحديث ليس ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لضعف إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل على ذلك آل الهل ولهذا يكتفي المسلم عند القروج بأن يقول وفرانك لطبوتي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتب الفقه أرشد أهل العلم إلى جملة من الأداب التي تقال جملة من الأداب التي تفعل عند قضاء الحاجة لكن لم يثبت بها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها من حيث الجملة أو من حيث المرنى صحيح. وترشد إليها نصوص عامة. من ذلك اختيار الموضع جاء في سنن أبي داود الحديثة بموسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أظهر سد إيران الإنسان مكان اللي لقضاء حاجته بحيث يكون مكان قري أو وذلك من أجل أن الإنسان إذا بال فإذا كان المكان لين أو طري، لا يرتعد عليه غشاس البول، بينما إذا كان صلبا، إذا كان المكان صلبا، فربما يتطاير عليه البول. فهذا من حيث المعنى الصحيح، ال ال والأكمل للمسلم حتى يستنزه من بوله، أن يختار المكان. ولو كان الحديث ضعيف لكن الحديث الأخرى التي مرت معنا دالة على الاسبنزال من البول تدن على ذلك اختار الإنسان مكان طريق بحيث إذا بان لا يتطاير عليه البول لكن لو كان يقول على مكان صلب ربما أن رشاش البول يتطاير عليه وكذلك لا يستقبل مهب الريح لا يستقبل مهب الريح إذا كان الهواء الشديد فإذا جلس الإنسان لقضاء الحاجة ويستقل مهب الرئيس ارتد عليه فالأحاديث التي فيها الاستنزال من البول تأكيد عليها لعلان الإنسان لا يفعل ذلك فكل شيء فيها يعني وقايا من هذا الأمر يفعل عن الإنسان لعموم النصوص ومن أيضا الأمور التي ذكرها فهل العلم أن لا يقول في الجفر الجحور التي تكون في الأرض للدواب والهوام ونحو ذلك وهذا جاء في حديث ضعيف في سنن هي أبي لكنه من حيث الميناء صحيح ولأنه قد بذابال في الجحر يخرج عليه منه شيء مما في داخل الجحر إما عقرب أو حية أو شيء من ذلك فهذا فيها وقاء الإنسان فالبعد عنه أولى وأكمل وأسلم أيضا من الأمور التي ذكروها ولما نقضيها على الحديث الصحيح عدم المكس في المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجة لا يمكس في المكان وإنما يقضي حاجة وإذا انتهى من قضاء الحاجة يقوم وينصره فهو مكان لقضاء الحاجة ليس مكانا للمكس مكان لقضاء الحاجة فإذا قضى الإنسان حاجة أو انتهى ينصلد من مكانه هذا من حيث المجدى صحيح ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها في هذا المقام أن يتجنب الوساوس أن يتجنب الوساوس وألا لا يفتح على نفسه عند قضاءه بحاجته بابا للوسواس والشيطان له مداقل كثيرة جدا على الانسان ومن مداقله عليه ان يدخل عليه من باب قضاء الحاجة والتنزه من البول فيصل به الى درجة المغالاة ولهذا ربما بعض الناس بسبب الوسواس قد يمكث في العمام الساعه، ثم يخرج والوسواس عليكم به ويرجع مرة ثانية ويبعل أمورا كثيرة عجيبة وغريبة جدا كلها ناشئة من الوسواس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه غاثة لفام مصائد الشيطان وكتاب عظيم مداخل كذيرة للشيطان على الإنسان منها مدخله عليه عند قضائي للحاجم وذكر أن بعضهم بسبب الوسوسة يفعل أمورا كذيرة ذكر ابن القيم عشرة منها يفعلونا كلها مبالغة بالتنزل مبالغة لا أصل لها ولا أساس منها النتر لها أسماء النتر والسلت والقفض والدرجة والحبل أشياء غريبة جدا يفعلها بعض الناس من باب الإجراء ال ال النتر يعني إذا بال ينفروا تترا لحيث يؤكد على خروج الأثمانية والسلس يمسكه من أصليه ويسلط ما فيه من الماء والقفز بعد أن يبول يقفز قفزات ثنتين أو ثلاث بحيث يمكن للبول من النزول والحبل بعضهم يربط حبلا في سقف المكان الذي يقضي فيه عادة ثم يتعلق به ويشد جسمه إلى أعلى بحيث يشد الجسم ليتمكن البول أو الماء من النزول والدرجة بعضهم يرى أن الأكمل له أن يصعد بعد البول درجة وينزل منها بسرعة بحيث هذه الحركة في الصعود والنزول تساعد على نزول ال... وذكر أشياء والوجور بعد قضاء العادة يأتي بمنديل ويلفه ويدخله في الفتحة بحيث لا يخرج أشياء يفعلونها كلها من قبيل المالة الوسواس أقول أعوذ برب الناس ملك الناس إلى الناس من شر الوسواس وخناس الذي يوسوس في صدور الناس قال وسألت ابن يقول قال وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك فقال كله من البدع وكله من الوثوق قال فاستفطلته في النتي والسلت لأن ورد فيهما ورد فيهما حديثان ضعيفان قال فسألته عن النتر والسل قاله بدع لم يثبت فيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن صحت العبارة يعني أشد ما عندهم أو أقوم ما عندهم في هذا الباب النتر والسلد قد جاء فيه حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذه الأمور كلها من الوسوسة وإما داخل الشيطان عن إنسان ثم قال الشيخ لسان بن تيمية القيم قيم كلمة جميلة في هذا الباب قال البول شانه مثل الضرع الضرع أو الثدية الذي فيه الفليل فالضرع إن حلبته در وإن تركته قر هكذا يقول جرسان بديمين إن حلبته در وإن تركته قر ولا يزال كل ما حلبته الضرع كل ما حلبته يخرج منه إما كثير أو قليل وإن تركته قرر في مكان وهكذا الشان بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للبول ان انتركه الإنسان قرر يعني إذا قضى حاجة أو تركه يقرر حتى وإن كان لا يزال في بقية يقر في مكانه وإذا أخذ يقع هذه الأمور التي يفعلها هؤلاء السلط والنثر وما إلى ذلك ربما عندما هذه الحركات لا يزال يقرر الإنسان وربما أنه يجلب لآلته شيء من الأمراض والأضرار بسبب هذه الوساوس ولهذا يتجنب المسلم ذلك كله ولا يزال إلى وقتنا هذا وناس يبتلون بمثل هذه الوساوس وإذا قضى الإنسان حاجته وأنقى المكان منقضع البول يستنجي أو يستجمر ثم يرش على المكان شيء من الماء وينصرف ولا يلتفت بعد ذلك إلى الأمر وإذا فتح لنفسه باب الانتباه والتفكير أو ما إلى ذلك يدخل فيه وساوس لا حقام لها ولا زمام ولا نهاية الساعة. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند قضاء الحاجة ولسيما الذي توفر الآن في زماننا ما لم يتوفر في الأزمان السابقة وهي الكنف والحمامات التي في البيوت وهذه نعمة عظيمة ومنها كبيرة كان عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود كان له وعاء عند فراشه يقول فيه بالليل الليل يقول فيه في الليل أنه قد لا يتاين إنسانا يخرج إلى الخلاء لقضاء الحاجة فالإنسان نحن أنعم الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة في البيت الواحد أكثر من مكان لقضاء الحاجة ومكان نظيف ومعتنى به وبعض الناس يبالغون مغالغة زائدة في زخرفته وتعليفه وتجميله كأنه مكان للجلوس فالشاهد أنه توفرت في البيوت وفي المساجد أماكن لقضاء الحاجة وينبغي أن يعرف هذا المكان أنه مكان لقضاء الحاجة ليس مكان لقضاء أمر آخر غير ذلك والذي أريد أن أنبع عليه هنا أن بعض الناس أو بعض الصفحة عندما يدخل إلى هذا المكان الذي هو مكان لقضاء الحاجة بعد أو قبل أن يقضي حاجته ينشغل بالكتابة على جدر الحمام يكتب اما يمتح او يسب او يعلق او ما الى ذلك كتابات كثيرة حتى ان بعض الحمامات من اراد ان يكتب لا يجد له مكانا يكتب فيه يعني من اراد من السبع الاخرين ان يكتب ما يجد مكان لانها امتلعت تماما من الكتابات وهذا العمل فيه دلالة على أموه على نقص عقل فاعله وسوء أدبه واحفظوهما في دلالة على نقص عقل فاعله وسوء أدبه أما نقص عقله فإنه حينما كتب لا يدري أين هو لأن المكان هذا مكان قضاء حاجة مكان للتبوط والتبول وقضاء الحاجة هذا هو المكان الذي هو فيه ليس مكان كتابة أو أو قراءة أو نحو ذلك. مكان لقضاء الحاجة. يقضي الإنسان حاجة وهو يخرج مجرد قضاء الحاجة. فهذا ناقص حق. الذي يجلس في, في في في هذا المكان يقضي طويلا يكتب كلمات هذا بقطع النظر عما يكتب. أما إذا كان يكتب شتما للآخرين أو سبا لهم أو نحموا ذلك فهذا إثم على إثم وسوء على سوء وبلاء على بلاء فهذا نقص عقيدة وسوء أدب لأنه لم يتعذب مع مع إخوان المسلمين عندما جعل هذا المكان بهذه الطريقة المصوهة في الكتاب وحقيقة هذه من من المناظر المؤسفة والصور المزرية التي تنتشر في كثير من الأمكن من صفحاء العقول وناقص الأراوى والتفكير يكتبون كتابات كثيرة على جدر الحمامات أو أبواب الحمامات يكتبون عليها كتابات كثيرة فهذه من الأمور التي يحذر ويحذر منها على كل حال هذه بعض الأداب التي تيسر الإشارة إليها في, في, في هذه الكلمة حول أداب قضاء الحاجة ومن خلالها كما أشرت نستشعر كمال هذا الدين وعظم مساءنا وجنانة قدره وسمونه لكل جانب من جوانب الحياة الحمد لله رب العالمين حمداً كثيرا كثيراً مباركا مباركاً كما يحب ربنا أرضى على أن جعلنا مسلمين ونسأله تبارك وتعالى أن يزيد علينا وعليكم من فضله وأن يوفقنا وإياكم لكل خير يحبه وإرضاه الدنيا الآخرة ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معاذنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم صلى <تصفيق> الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله